بَلْ أَتَيْنَاهُ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ لَكَاذِبُونَ ما اتخذ الله مَنْ تَخَاضَ اللَّهُ عَمُهُ وَلَدِ وَمَا إذا لذهب كل إله بما خلق ولا علام فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِي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 باعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ لَا إِنَّكَ الْيَمْرُتُ هُوَ قَ فإذا نفخ في الصور فلقاء نسابا من فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فَلَفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ